Kullum bin al-Tabirin ve adıxlına hımmi rahmetine, innamm bin al-İlāhiin. Vadhunu iz-żeb mūğāziban, făzann al-lan nāqdır ʿalayhi, fanađa f-ẓulmāt al